بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسكور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسكور إن عذاب ربك نواقع ما له من دافع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 افسحوا هذا ام انكم لا تضرون اصلحوها فاصبروا او لا تضر سوء عليكم انما تدزون ما كنتم تعملون ان المستقيم في الجنه والعين فاكهن بما ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرع مصفوفة وزوجناهم بحور نين والذين قد دبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم وَمَا وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهيم وأمددناهم بفاكئة ولحم مما يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلهم مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل فِي أهلنا مشفقين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 قل تَرَضَّصُوا فَإِ م مِنَ بمتَرَّسين أَمْ تَأمرُرُهُم أَحْلَم بذاذَ أَمْهُم قَون طَغون أَمْ, أم يَقُون دَبَ وَلَهُ بَ يْمِون فَلَْأت بحَجثٍ مِثْمِهين كَ صَاجقين أم خلقوا من غير شيء أم هم القارقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزاء ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مفقلون أم عندهم الغيب فهم يكسبون أَمْ يريدون كيدا فالذين كفره المكيدون أم لهم إله غير وَضَحََّنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا يَقُولُ سَحَابٌ مَّقْضُومٌ وَدَّهُمْ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يصعقون.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 وسبح بحمد ربك حين تقوم وَمِنَ الليل فسبحه وإدباع اللدوم